في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليلة السادسة عشرة من شهر رمضان عام سته عشر واربع مائة وعلف وأسأل الله تعالى أن يغفر في هذا الشهر ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يتقبل منا وأن يجعل شهرنا شهر خير لنا وللمسلمين عامه إنه على كل شيء قدير كنت أريد أن أتكلم عن موضوع الزكاة عن موضوع الزكاة لكن عن لي أن أتكلم عن مسألة مهمة قبل أن أتكلم عن موضوع الزكاة ألا وهي كتاب الله عز وجل هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو أشرف الكتب نزل على أشرف الرسل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله حقيقة تكلم به وألقاه إلى جبريل وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إنه الضمير عود على القرآن وإن للتوكيد واللام للتوكيد ايضا لا تنزيل فالجملة مؤكدة بمؤكدين مع أنه لا حاجة للتوكيد لأن الذي أخبر بذلك هو أصدق القائلين ربنا عز وجل لكن كما جرت عادة العرب في خطاباتهم أن يؤكد الأمر أن يؤكد القول. لأمر عظيم وهكذا جاء طريق القرآن الكريم لأنه نزل باللسان العربي لتنزيل رب العالمين ليس تنزيل فلان أو فلان رب العالمين ولم يقل تنزيل الله قال تنزيل رب العالمين إشارة إلى أنه كما أن ربوبيته عامة لجميع الخلق فيجب أن يؤمن جميع الخلق بهذا القرآن فاهمت أنت فاهم يجب على الخلق كلهم كما أن نؤمن بهذا القرآن لأنه تنزل من عند من من عند رب العالمين فكما أنه رب العالمين عموما لا يشذ عن ربوبية أحد يجب على كل الخلق أن يؤمن بهذا القرآن نزل به الروح الأمين الروح هو جبريل وسمي روحا لانه ينزل في الوحي والوحي به روح القلوب والوحي روح القلوب به حياه القلوب الدليل على ان القران روح اجب ان كنت حافظ القران تفضل احسنت تبارك وتعالى قول الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدئم الكتاب ولا الإيمان لأنه صلى الله عليه وسلم لأميين من العرب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهدينا به يا رب العالمين وتميتنا عليه إنك على كل شيء قدير نزل به روح الأمين من الأمين جبريل وصفه الله بالأمانة ووصفه بالمكانة ووصفه بالقوه وصفه بالأمانة فلا خيالة لا زاد في الكلام ولا نقص ولا ألقاه إلى أحد لم يؤمر بإلقائه إليه كما ادعاه من لا يؤمن به وقال إنه مرسل الى غير النبي لكن غلط جبريل فألقاه إلى النبي والعياذ بالله لأن جبريل أمين ووصفه الله بالقوه ووصفه بالمكانه تفضل اين وصفه بالقوه والمكانه القوه عند العرش مكين نعم احسنت ووصفه بالكرم انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين قوه على الامانه والحفظ عند الله مكين ذو مكانة عظيمه وشرف عظيم ولهذا كان هو افضل رسل الملائكه ومحمد صلى الله عليه وسلم افضل رسل البشر فهمك نزل به رحمين على قلبك على قلبك مناسبه ذكر القلب هنا وفي اكثر الايات عليك لكن هنا قال على قلبك ليش يا اخو صاحب العمار فضل قائل لماذا نص على القلب دون غيره من من الأعضاء أو دون الرسول عليه الصلاة والسلام إيش لها يا أخي محله العين نحن إن شاء الله تعالى وأنتم ننظر إلى الله بأعيننا يوم القيامة في جنات النعيم إنما ذكر القلب لأن القلب محل الوعي محل الوعي والحفظ فلذلك قال على قلبك حتى يتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطئ فيه ولهذا لما كان يتعجل في القراءة إذا اوحاه إليه جبريل تعجل وقرأ قال الله تعالى لا تحرك به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه تكفر الله بذلك فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه غنائة عظيمة بهذا القرآن الكريم باي لسان نزل أجيبه للسان عربي فصيح ولا لا غير فصيح مبين أي مظهر للمعنى على المراد به فهو افصح الكلام على الإطلاق وهو أصدق الكلام على الإطلاق وهو من عند أعلم من تكلم على الاطلاق من عند من؟ من عند الله فكلام الله عز وجل كلام محكم عظيم والله لا يذوقه ولا يتذوقه إلا من تدبره إذا تدبر الإنسان كلام الله حرف ما فيه من المعاني والحكم والأسرار لا في اللفظ ولا في المعنى لا في, في الشيء الصريح في اللفظ الصريح ولا في اللفظ غير الصريح يجد فيه المعاني العظيمة من ذلك هل في القرآن هل في القرآن تناقض السؤال الجميع ما في تناقض ابدا متأكدون طيب أن ينتأكد يبا الدليل المتأكد أنه لا تناقض في القرآن يأتي بالدليل تفضل. أحسن تبارك الله فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدت فيه اختلافا كثيرا لكن ما يظهر من القرآن مما يكون ظاهر التعارض أو لكن ما يأتي من القرآن مما يكون فيه ظاهر التعارض ليس على المرء إلا أن يتأنى قليلا يتأنى ويتدبر لأنه قال أفلا يتدبرون القرآن إذا يتدبروه فما ظاهر التعارض يتبين أنه غير متعارض ولا يمكن أن يتعارض ابدا فإن قال قائل يلد على هذه القاعدة آيتان من كتاب الله وهو وهما قول الله تبارك وتعالى وان تصبهم سيئة سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله كل يعني الحسنة والسيئة كل من عند الله هذه آية تبين أن الحسنات والسيئات ممن ممن من الله من عند الله عز وجل وفي آية أخرى ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك قسم الحسن والسيء الى قسمين الحسن من الله والسيء من النفس فكيف, ك... فكيف يكون الجمع ان تتدبر تدبر, تدبر يتبين لك الجمع اما الآيات الاولى فان اولئك القوم اتهموا الرسول عليه الصلاه والسلام لانه إذا اصابتهم سيئة تطيروا بالرسول وقالوا هذا منك يا محمد فبين الله تعالى أن أن كل شيء من عند الله كل شيء من عند الله وأما الثانية ففيها بيان السبب سبب السيئة التي تصيب العبد نفسه نفس العبد والدليل على هذا قوله تعالى وما اصابكم من مصيبه ايش فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير اذن اضافه السيئه للعبد من باب اضافه السبب الى المسبب واضافتها الى الله من باب اضافه المخلوق الى الخالق فانفكت الجهة وحينئذ لا تناقض كذلك ايضا ذكر الله انه في يوم القيامه تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه وفي آية اخرى قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقة والسواد والزرقه فانا ما فكيف كان ذلك ياتي انسان مضلل يقول هذا القرآن متناقض نقول لا تناقض يتناقض عندك لأنك لم تريد الاهتداء به ولو اردت الاهتداء به لتبين لك أنه ليس بمتناقض يوم القيامة كم مدة خمسون ألف سنع نحن نرى في الدنيا تتغير الأمور في خلال عشر سنوات وتتغير الوجوه في خلال عشر سنوات يوم القيامة خمسون سنة ألا يمكن أن تتغير الوجوه من سواد إلى زرقه أو من زرقه إلى سواد أجب يا جماعة بلى ألا يمكن أن يكون بعض الناس يحشروا وجهه أسود وآخر يحشر وجهه أزرق وذلك لاختلاف جرائمهم فإما أنه قال إن المدة طويلة تتغير الوجوه فيها وإما أن يقال إن الجرائم تختلف فيحشر كل الإنسان على حسب جريمته وعلى هذا فقس وما أحسن الوقوف على ما ألفه الشيخ محمد الشنجيد رحمه الله صاحب أضواء البيان في رسالة سماها دفع ايهام الاضطراب عن آي الكتاب كتاب جيد يبين فيه الآيات التي ظاهرها التعارض واجمع بينها لكني أنا مذكركم بأن كلام الله عز وجل أعلى الكلام وأستق الكلام وأحسن الكلام وأبلغ الكلام وأنه لا يمكن أن يوجد به تناقض ومناظرة نافع ابن الازرق لابن العباس في هذه المساء المشهورة ذكر السويط وغيره حيث كان يولد شبهات وابن عباس يجيب عليها ويرد عليها ثم الآن نبتدأ ما كنت قد عزمت على كلامه على وهي الزكاة وإن كنت أظن أن كثيرا منكم قد تبين له كثير من أحكامها لكن لا مانع من أن ندري بيد الوناء مع اخواننا الذين تعلمتم على أيديهم فنقول أولا الزكاة ما مرتبتها في الدين وما حكمها مرتبتها في الدين انها ركن من اركانه ركن من اركانه وهي الركن اسل واحد وهي الركن الخامس هكذا قال واخطا في قوله استغفر الله لا لا شيء بس نعم احسنت بارك الله فيك هي الركن الثالث لان الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والثاني اقامه الصلاه والثالث إيتاء الزكاه وهي تقترن دائما بالصلاة في القران العزيز دائما تسمعون بالقران أقيم الصلاه وااتوا الزكاه وما امر الا لعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه والايات في هذا كثيره لانها هي حق البدن لان حق المال لان الزكاه حق المال والصلاه حق البدن طيب اذا مرتبتها في الدين الاسلامي الاخ والقالي انها الركن الثالث من اركان الاسلام احسنت فكره الله فيك اذا لا يتم الاسلام الا بها لانك لو وضعت سقفا على خمسه اعمده هل يمكن أن يستقيم تماما على أربعة لا لا بد أن يختل لا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بأداء الزكاة أما حكمها فإنها فريضة بالإجماع في إجماع المسلمين أن الزكاة واجبة ولهذا قال العلماء من قال انها ليست بواجبة وهو قد عاش بين المسلمين فإنه يكفر يكون مرتدا كافراً خارجاً عن الاسلام حتى لو ادى الزكاة لو كان رجلاً كريماً يبذل الاموال كثيرا ويبذل الزكاة واكثر من الزكاة ويقول انها ليست واجبة لكنها من مكارم الاخلاق ومن حسن الاعمال ما حكمه حكمه كافر لانه انكر ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الاسلام طيب هل كل مال هل كل انسان تجب عليه الزكاه الجواب نعم كل انسان من المسلمين تجب عليه الزكاه اذا وجد المال الزكوي ما في شروط اذا تجب على الذكر والانثى صح والصغير وجمت والصغير كذلك والكبير طيب. والعاقل والمجنون صح العاقل والمجنون لماذا توافقون على هذا والعاقل والمجنون والحر والعبد طيب نعود للتصحيص هذه أسئلة تجب على الذكر والانثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون وعلى الحر دون العبد على الشر دون العبد لماذا لأن العبد لا يملك لو أن سيده قال خذ هذا مئة مليون لك التجير به فانه لا يملكه لمن يكون الملك للسيد للسيد دليل ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه اذا تجب على الحر والعبد صح كلامي ولا لا غير صحيح على الحر فقط طيب على المسلم والكافر الكافر لا الكافر لا تقبل منه ولا تجب عليه ماذا ماذا نقول للكافر نقول اسلم اولا اسلم اولا ثم صل ثم زك ثم صم ثم حج طيب وهل تجب في كل مال الزكاه تجب في كل مال يعني كل شيء يملكه الانسان حتى عباءه حتى عباته وثوبه سيارته تجب عليه لا ما تجب في كل مال تجب في اموال معينه نذكر منها اكثر ما يتداوله الناس وهو الذهب والفضه والنقود الاوراق النقديه وعروض التجاره هذه اربعه اشياء الذهب والفضه تجب فيهما الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقه في كل مائه درهم ربع العشر. وفي الذهب قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا كان لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار وفي القران الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فالذهب والفضة تجد فيه الزكاة بكل حال سواء عده لنساء للتجارة أو للنفقة أو أعده للقنية مثلا أو لللبس أو لغير ذلك حتى حلي النساء الذي يلبسنه فيه الزكاة لأنه ليس عند من قال لا زكاة فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله والعموات كلها تدل على وجوب الزكاة فيه ونحن لسنا نوجب ما, ما لم يوجب الله على العباد ليس من حقنا أن نوجب ما لم يوجبه الله على عباده ولا من حقنا أن ننفي ما أوجبه الله على عباده يعني ليس أن حق حق التشريع لمن لله عز وجل وإذا حصل في مسألة من, المس... من مسائل الدين خلاف بين العلماء فالواجب أن يرد إلى الله لأن الله قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى من؟ إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتهم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا وإذا رددنا هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا إلى كتاب الله وسنه رسوله وجدنا في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم وهذا عام وكنز الذهب والفضة مبين في الآية ولا ينفقونها في سبيل الله وأعظم ما ينفق في سبيل الله من ذلك سبيل الله هو الزكاة لا شك ووجدنا في السنة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنه وإما إلى النار وجه الدلاله ما من صاحب ذهب ولا فضه والمراه التي عند الحري يقال هذه المراه صاحبه حلي صاحب الذهب وهناك دليل خاص ما رواه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ان امراه اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال العلماء المسكتان هما استواران فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدينا زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سواريه من النار وهذا وعيد فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت هما لله ورسوله المبادرة المبادرة بالامتثال ما ذهبت تناقش تقول عدت على اللبس لست متاجره بها على طول القتل وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال عنه امام المحدثين في عصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام المشهور المعروف قال اخرجه الثلاثة واسناده قوي اما شيخ العزيز العزيم باز فقال ان اسناده صحيح واخذ به اي في وجوب زكاة الحلي طبع. لا فيه بس ناستر قال إن اسناده صحيح وأخذ به وقال بوجوب زكاة الحلي على من عنده حلي وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فليس القول بوجوب زكاة الحلي من أقوال الشاذه أو القرى الغريبة هو قول مشهور معروف يؤيده الكتاب والسنة وهو الذي نراه ونرى ان واجبا على المرأة إذا ملكت من نصابا من الذهب أو الفضة سواء حليا أو غير حلي أن تؤدي زكاة وإن أخرجه عنها إن أخرجها عنها زوجها أو أحد من اقاربها فلا بأس الذهب والفضه الثالث الأوراق النقدية الأوراق النقدية هي في حد ذاتها ما قيمه أليس كذلك هي في حد ذاتها ما لقيمة لأن كيس الاسمنت الورق أكثر منها فائدة أليس كذلك هات ورقا معشرة تريد ان تلفها على خبزه هل تغطي الخبزه كلها ولا لا لماذا تكلمون ما, ما تغطي اذا ما لها فائده لكن هذا كيس اسمنت وقطعه للخبز يغطي لك كثيرا من الخبز افيد منها هذه الاوراق ما لها قيمه تحدي ذاتها ولذلك اذا سقطت الدول او تزازعت تتزازع عنها هبطت قيمة نقودها اليس كذلك تشاهدون هذا اذا قوتها الماليه في قوه الحكومه التي تنتمي اليها هذه النقود فهي قابله للارتفاع وقابله للانخفاض. كيف نقدر النصاب ننظر كم تسوى في السوق من الذهب او الفضه وهذا هو النصار عروض التجارة عروض التجارة هي أوسع أموال الزكاة هي أوسع أموال الزكاة يا أخوان لأن لها ضابطا وحدا وليس لها عدا أقصر وليس لها عد انتبه لي معرف إذا أخطأت وليس لها عد أقول عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة وتجب فيه الزكاة الآن قلم هذا تشاهدون القلم إذا اعددته للكتابة هل يكون عروض تجارة هل تجب فيه الزكاة لا إذا اعددته للتكسب تجب فيه الزكاة ولا تجب تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة طيب المشعر اللي عليه الآن لو إذا أعددته لللبس فيه الزكاة لا إذا أعددته للتجارة فيه الزكاة إذن عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للتجارة فهو ففيه الزكاة أي نوع من المال سواء إبل أو بقر أو غنم أو خشب أو حديد أو اواني أو فرش أي شيء طيب الأراضي تكون عروض تجارة أولى نعم إنسان يتجه بالأراضي يبيع الأراضي ويشتري فيها يريد كسب تكون فيها تكون عروض تجارة فيها الزكاة إذاً أوسع أنواع الزكاة أوسع أنواع الأموال الزكوية هو عروض التجارة فما ضابطه يا أخي قم هم... رجال لانه اعلم هذا الرجل رايح سارح الظهر من وراء بحر ايجه من اللي يعرف نعم الضابط للتكسب بارك الله فيك هذا الضابط الضابط كل ما اعده الإنسان للتجاره والتكسب فهو عروض تجاره ايا كان عرفت تنميه الانسان يقول لنا أن تقول إنه المشلحالي ما عز... ما على الزكاة لأنه لللبس. لماذا أعجبت الزكاة في الحلي مع أنه لللبس؟ أقول لوجود الدليل. لوجود الدليل في دليل على أن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه. ما ما هذا أنه عرض تجارة؟ لا بعينه. ولهذا لو كان عند إنسان ذهب مقدس كل محتاج باع منه وأكل. لقولنا فيه الزكاة. طيب كم هذه من ذهب الفضة الأوراق النقدية عروض تجارة أما المواشي والثمار ففيها الزكاه لا شك لكن أخشى أن يطول الوقت في قراءة بالكلام عليها وأهل المواشي معروف أن, أن, أن غالبهم البادية وأهل وأهل الثمار والحبوب غالبهم المزارعون و لعل الله يستر وقتا آخر حتى نتكلم عنه ولا نحب أن نطول ولكن بقي علينا أمر ثالث أين مصرف الزكاة أين مصرف الزكاة نقول إن مصرف الزكاة بينه الله عز وجل بنفسه تولى بيانه بنفسه لم يكل بيانه إلى ملت مقرب ولا نبي مرسل بل تبينه بنفسه فقال عز وجل وليتل علينا الآية من فضل قائما أعوذ ابن مشت لا فلي من الله والله عليم الحكيم استرح إنما نسأل أهل اللغة العربية <تصفيق> ماذا تفيد ما معنى الحصر طيب قلت لا بالمعنى وأجيد ما شاء الله طيب الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه أما سوى يعني ان الحكم يثبت في هذا الأشياء المذكورة ولا يثبت في غيرها فحصر الله عز وجل أصناف الزكاة بثمانية انما مساعدة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبي ثمانية طيب رجل صرف زكاته في بناء المساجد هل لا لان ما ينزل من الثمانيه والله عز وجل قال فريضه من الله يعني فرض ان تكون في هذه الثمانيه رب العباد عز وجل والله عليم حكيم فلعلم وحكمته حصر في هذا طيب هذه ثمانية اولا الفقراء والمساكين يجمع هذين الصنفين شيء واحد وهو الا لا يجدوا ما ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة هذا فقير المسكين لا يجد ما يكفي وعائلته لمدة سنة مثال ذلك رجل دخلوا بالشهر خمسة الاف خمسة الاف ريال في الشهر لكنه يصرف في كل شهر مع, مع تمام الاقتصاد ستة الاف هل هذا فقير المهمة مسكين يعني داخل بالصنفين ذولا نعم سهل له الزكاة مع أن راتبه خمسة آلاف لكن عنده عائلة كثيرة لا يكفيه إلا ستة آلاف هذا رجل نقول هو فقير هو هو من أهل الزكاة سواء كنت فقير أو مسكين طيب كم أعطيه في كل سنة الآخرين قل يا شرف ريا. أحسن لأن كل شعر يحتاج إلى <تصفيق> إلى ألف بيارة فيكون جميع اثنى عشر ألف طيب رجل آخر دخله الشهري خمسة ألاف ومصروفه أربعة ألاف الدخل مثل الدخل الأول لكن مصروف أربعة حلص قل لي لا دان ما يجب عليها هل يعطى الزكاة ولا لا لا يعطى ليش عنده كفايه احسنت طيب رجل ثالث دخل خمسة ألاف ومصروفه خمسة ألاف يعطى ولا لا لا يعطى ليش عنده كفاية ما يحتاج أن يعطى طيب إذن من من ما الوصف الذي يجمع الفقير والمسكين هو أن لا يجد الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنه ربما يقول أحد منكم ما هو الدليل على التحديد بسنة ما هو الدليل على التحديد بسنة يقول لأن الزكاة تدور على المسلمين كل حول فيعطى ما يكفي هذا الحول والحول الثاني يعطى من زكاة جديدة وهكذا يكون المسلمون بعضهم يرفض بعضا طيب رجل مصروفه خمسة ألاف ودخله خمسة ألاف. لكنه محتاج إلى الزواج يتزوج وشاب ما تزوج يحتاج إلى الزواج والزواج بخمسين ألف هل نعطيه من الزكاة ما نزوجه به لا اقدموا يا جماعة اقدموا نعطيه نعطيه من الزكاة ما يتزوج به لأن من اهم حاجات الانسان وضروراته ان يتزوج طيب هل نعطيه خمسين الف ولا نقول خمسة وبعد عشر سنين يتزوج عجبوا يا جماعة هل نعطيه هذه السنة خمسة وسنة خمسة وبعد عشر سنين يتزوج او خمسين ألف من الان أنا الشباب يقول على طول أعطوا خمسين ألف نعطي خمسين ألف فورا ونكمل اذا كان هناك زيادة لأن النكاح من أشد من أشد ضرورات. لا ضرورات في هذا الوقت في عصرنا هذا الفتن كثيرة ومهيجات الشهوة كثيرة فلهذا نرى أنه يعطى من الزكاة المهر ولو كثر. حتى يتزوج ويعف نفسه ويعف أهل الذين يتزوجهم العاملين عليها انتبه للتعبير القرآني التعبير القرآني من أدق التعبير العاملين عليها أو العاملين فيها وبين الفرق نعم بين انفرق العامل على الشيء له نوع ولاية والعامل في الشيء ليس له غلاية ولهذا لو كان عندنا إبل للصدقة, إبل للصدقة. وفيها راعي درعاها. هل لهذا الراعي حق من الزكاة ليش لأنه عامل فيها لكن من ينصبهم ولي الأمر ويكلفهم اللجنة التي تكلفها الحكومة تقول اذهبوا للناس أحصموا أموالهم واخذ الزكاة منهم فهؤلاء عاملون عليها عاملون عليه لعطون بشرط أن لا يكون لهم راتب إن كان لهم راتب من الدولة فلس لهم حق للزكاة لأن راتبهم يكفي عن إعطائهم الراتب معناه لا بد لهذا الموظف أن يعمل سواء في في, في الزكاه أو غيرها لكن اذا كان ليس له راتب وكونا لجنه غير موظفه غير موظفه قلنا اذهبوا الى الناس خذوا الزكاه منهم احصوها اصرفوها في اهلها ولها اتها الينا هذا يعطى من الزكاه ويسمى ايش؟ سمى ايش؟ اعماله وتاكد طيب اسرف يسمى عامل عليها أرأيتم هل يعطى هذا العامل على الزكاة ولو كان غنيا رجل جيدا بشران يعتى ولو كان غنيا لأن الفقراء والمساكين سبق ذكرهم العامل عليه لو كان غني لكن ما لم يكن إيش موظفا يأخذ من مال الدولة هذا ما يعطى منها فاذا كان هو في نفسه فانه يعطى من الزكاه قدر اجرته نعم المؤلف قلبه من المؤلف قلبه انسان كافر كافر لكن من قريب من الاسلام لان بعض الكفره بعيدون عن الاسلام معاندون لا يرجى منه الاسلام قسم اخر قريب من الاسلام تحس ان يشعر بانه ود يسلم لكن قد يكون امه ما ترضى وابوه ما يرضى وما اشبه ذلك المهم انك ترى منه القرب هذا مؤلف انسان مؤمن لكن ضعيف الايمان يخشى ادنى شيء يزعزعه ويرتد هذا ايضا ايش مؤلف يعطى من الزكاه ليقوى ايمانه والاول يعطى من الزكاه لاجل في الاسلام طيب هذا يعطى اشوف رحمة, رحمه الله عز وجل بالخلق يعطى من زكاه من اموال الزكاه لاجل ان يقوى اسلامه ان يكون المؤلف سيدا في قومه او لا يشترط إن قلنا انه شرط فاننا لا نعطي الافراج ولو رجونا إسلامهم ولو رجونا قوة إيمانهم والفرق بين الشرفاء والأفراد أن الشريف إذا أسلم إيش؟ تبعه قومه إذا قوي إيمانه تقوى إيمان قومه لكن الصحيح أنه يعطى ولو كان فردا لكن المؤلف الشريف يعطى بقدر شرفه يعني يعطى عطان كثيرا والفرد يعطى شيئا قليلا فتكون يعطيه من الزكاة بحسب شرف الانسان الرابع لا قبل قبلا وفي الرقاب وفي الرقاب ما, ما من في الرقاب قالوا الرقاب 3 عبد تشتريه وتعتق من الزكاه عبد عند انسان تشتريه وتعتقه من الزكاه لا باس يعني هذا فك رقبه اليس كذلك الثاني مكاتب والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده قال الله تعالى والذين يبتغون الكتابا مما مالكت ايمانكم ايش فكاتبوهم انعلمتم فيهم خيرا فهذا عبد اشترى نفسه من سيده ويحتاج لفلوس يعطى علشان يفك نفسه الثالث مسلم اختطفه الكفار اختطفوه وعسروه وقالوا ما نفك كل الفديه يفتدى من الزكاه او لا اقدموا بارك رفيقكم يفتدى من الزكاه لان هذا فكه رقبه كما يفتد رقيق من العزق يفتد هذا من الكفار فهذا داخل في قوله وفي الرقاب نعم والغارمين الغارم هو المدين اللي في ذمته للناس دين سواء كان ثمن مبيع او اجرس بيت او اي شيء يكون هذا الغاري معطا لكن بشرط ان يكون غارم حقا ولا يكون غارما الا اذا كان عاجزا عن سداد الدين انتم معين اذا كان غنيا هل يقال غارم لا ليش الغني ياخذ من الدرج ويأطصاع ما هو غارب؟ الغارب لابد أن يكون عاجزا عن سداد الدين إذا كان عاجزاً سداد الدين نعطيه كم ديني؟ قال ديني خمسين ألف نعطيه خمسين ألف ياس كثيرة خمسين ألف الدين خمسين ألف نعطيه خمسين ألف أنا ما أردين هذا الجواب اللين السهل هل نعطيه ولا لا؟ نعطي نبك دين ولو كان خمسين ألف لأنه لا يمكن أن يزول عنه وصف الغرم إلا إذا استوفى إلا, إلا إذا وفى جميع دينه نعطيه جميع الدين ولكن هل نعطيها الدين ونقول خذ اوفي صاحبك ولا نذهب إلى صاحبي ونوفيه لا فيه تفصيل فيه تفصيل إذا كان الغارم إذا كان الغارم الذي عليه الدين رجلا امينا يريد وفاء دمته ولا يحب أن يبقى عليه قرش واحد إلا أوفاه فهذا نعطيه يقول خذ أنت أوفي ليش لأنه أرفق به وأجبر لقلبه وابعد عن المنة عليه لكن تروح تفضحه بين الناس تقول يا فلان تطلب ان تطلب فانجوك الفلوس هذا فيه قضاضه عليه اما اذا كان الغريم اذا كان الغارم اذا كان الغارم سفيها لو اعطيناه الشيء يقولنا دا قد ايناك ذهب يفسده كان عنده سيارة حوض تدسم وعطينا خمسين ألف يوفي به كابس بصف خمسين ألف والدين بعدين نعطيه ولا ما نعطيه ليش لأن لو عطيناه ما هو فالدين يبيلعب فهذا ما نعطيه نعطي صاحبه ونقول يا فلان هذه خمسين ألف أنت تطلب فلان خمسين ألف هذه خمسين ألف وتبرأ الذنب ولا لا تبرأ لأن الله تعالى قال وفي الرقاب والغارمين في الرقاب والغارمين في للظرفية والفقراء وش قال فيها للفقراء واللام للتمليك فتبين بهذا أن الغارم لا يشترط تمليكه وأننا لو قضينا غرمه وعزلنا عنه هذا الوصف كفى طيب هل يجوز ان نقضي دين الميت من الزكاة إنسان مات وعليها عشر تلاث ريال ولم يخلف جرهما واحدا ما خلف شيء هل نقضي عنه لا لا نقضي عنه مات الرجل عندنا أحيى محتاجون للزكاة غارم حي وجهه منكسر نعم قلبه منكسر ووجهه خجل من الذين يطلبون لك الميت مات انت ما يلحقه خجل ولا, ولا شيء ولا يمكن نقض عنه الدليل إذا قال قائل الستم تقولون انه لا يشترط تملك الغارم قلنا لا ما نقول نعم نقول بلا لا فرق بين بلا وبين وبين نعم يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى الست بربكم قالوا بلا قال ابن عباس لو قالوا نعم كفروا شو الفرق الست بربكم لو قالوا نعم كفروا لان معنى نعم يعني لست بربنا لكن بلى يعني انت ربنا طيب الا نقول لكم الميت قلنا لا يقضى الدين من الزكاه الست قلنا انه لا يشترط تمليك الغانم بلى طيب اذا كان كذلك لماذا لا نقضي عن الميت نقول عندنا دليل من السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم له ميت وعليه دين لا وفاء له لم يصلي عليه قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مدين عليه دين لا وفاء له ولم يقضي دين احد من الزكاه ابدا لكن لما فتح الله عليه الفتوحات وكثر عنده الفي صار إذا مات أحد عليه دين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي ويقضي الدين هو بنفسه ولو كان قضاء الدين من الزكاه جائزا قضاء الدين عن الميت من الزكاه جائزا لايش لا يقضاه الرسول عليه الصلاه والسلام وصلى على المدينين واضح ف... وقد حكى بعض العلماء اجماع العلماء على ان قضاء الدين الميت لا يجزي من الزكاه لكن نقل الإجماع فيه نظر لأنه فيه خلاف لا شك لكن الخلاف ضعيف ثم نقول هذا الميت الذي مات وعليه دين ليبشر بالخير إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها إيش؟ أدى الله عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة وهذه بشرة للمؤمن إذا أحسن النية في التعامل مع الناس واستدان من الناس بنية الوفاء ثم قدر أن خسر ولم يوفي فإن الله تعالى يؤدي عنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله وإنني بهذه المناسبة وحذروا إخوان المسلمين الحاضر منهم والسانع من التهاون بأمر الدين كثير من الناس الآن يتهاون بأمر الدين تهاونا بالغا ولا هم تجد يستدين ليشتري سيارة تشبه سيارات الاغنياء سبحان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثو بيزو أنت فقير تريد أن تنزل منزله الأغنية مو صحيح مدرجك على قدر مدرجلك على قدر الحافك أو فراشك وهذا مثل عامي طيب كذلك بعض الناس يعمر لحمارك يكفي نصف المؤونة إذا عمر ما ما, ما يليق به وبحاله لكنه يريد أن يبني قصرا كقصر الأغنية من قال هذا خط هذا وما عند الشي يروح تسلب يدنيا يشترك السمنت اللي يساوي عشر باثنى عشر أو طن الحديد اللي يساوي كذا بأكثر حرفت للمجمع هذا غلط إلى حد أنه بلغني شيء عجيب واحد فقير بنى بيتا وكل البناء كله دين عليه بقي عليه فرش الدرج فرش الدرج كالباقي عليه وش الباقي كل شيء مفروش الآن وكل شيء الدرج ما فرش الدرج من الناس حتى تفرش ولا محل القدم وهو ماشي عابر أيهما هل الدرج محل القدم العابر أو محل الفراش والنوم الدرج قدم العابر ما تساجل الفراش لو, أن لو كنت غنيا وكان الناس يقولون لا يقولون إذا لم تفرش الدرج هذا بخيل لا باس أما وأنت بخيل لا تفرش الدرج ولا تشتري السيارة وعندك ما يكفيك تريد مثل مسياء في الاغنيه هذا غلط سفه في العقل فاحذر الدين احذر الدين لو لم تاكل في اليوم والليله الا وجبه واحده فهو خير لك من الدين لان الدين مهم الدين كما انتم قبل قليل ان الرسول كان لا يصلي على من مات وعليه دين ليس له وفاء وسأله سائل عن, الكف عن الشهادة في سبيل الله هل تكفر الدين هل تكفر السيئات قال نعم الشهادة في سبيل الله يقتل الانسان في سبيل الله الشهادة تكفر كل شيء فقال نعم لما انصرف الرجل دعاه قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا الله أكبر الدين ما تكفروا الشهادة لأن حق آدمي لا بد أن يؤخذ فاحذر يا أخي المسلم احذر الدين ما استطعت لو لم تأكل إلا وجبة واحدة أو كسطة خبز أدمها الماء فلا تستدن الغالمين وفي سبيل الله في سبيل الله هم الغزاة الذين يغزون في سبيل الله يعطون ما يتقوون به على الغزو او يشترى لهم اسلحه يقاتلون فيها العجوز ولكن ما معنى في سبيل الله الاخ قمه دور غيرك المقاتل في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هكذا نيزان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا إياه لأنه سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءا ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال, هو قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله هذا النزام تمام لا يطيش ولا ينزل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فإذا سئل المقاتل ليش قتلت قال لأني عربي وقاتل يهودي هل هذا في سبيل الله أجيبه جماعة لا آخر قال أقاتل لتكون كلمة الله العليا لأن اليهود يريدون خلاف ذلك. فهذا في سبيل الله. طيب. وقاتل الثاني الثالث قال أنا وقاتل دفاعا عن بلدي من أجل أن يكون الحكم فيها حكم الله ورسوله. في سبيل الله ولا لا في سبيل الله. في سبيل الله. لأن هذا قاتل لأجل أن يحرر البلد من حكم غير الله ورسوله. او ليحمي البلد أن يدخلها من يريد أن يحكم فيها بحكم غير الله ورسوله وأما قول بعض المتأخرين إن في سبيل الله كل ما قصد به وجه الله فهذا ضعيف لأننا لو قلنا إن المراد في سبيل الله إن المرادة بسبيل الله كل ما قصد به وجه الله كالمساجد وطبع الكتب والمدارس وغير ذلك لم يكن للحصري فائده ما كان له فائده والحصر كما قلنا قبل قليل والاخ يعيد علينا الحصر لا كل ما ذكرته لك ان تقول لي قلت هذا قلت هذا الكلام قبض يلا إثبات الحكم للمذكور ونفيه اما سوءك في رجال باقي عليك اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه احسنت اذا قلنا في سبيله نعم لكل شيء من طرق الخير فات الحصر وصار لغوا لا فائده منه وابن السبيل الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقضى انقضت نفقته فليس بيده ما يوصله الى بلده لكنه في بلده غني فهذا يعطي ما يوصله الى الى بلده يعطي من الزكاه ما يوصله الى بلده فقط هؤلاء هم اصحاب الزكاه لو بدا لو اعطاها الانسان لغيرهم فان اعطائه وعدمه سواء لا يسئ طيب لنسأل رجل له أخ شقيق فقير هو عائلته وهذا الرجل غني هل يعطي زكاته أخاه نعم يعطي زكاته أخاه ولا تفصيل في ذلك ما دام الأخ فقيرا هو عائلته أبناء وبناته يعطيه ما يكفيه ويكفي عائلته والصدقه على القريب صدقه وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وصلة فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلته طيب إذا قال قال أخوه شقيق من أم وأبيه إنه ونك لأن أخاه ما دام له أبناء فإنه لا يرثه لو مات هذا الأخ الفقير هل يرثه الأخ الغني له أبنى أخوان لا يرثه أخوه لأن أبنائه يحجبون أخاه وحينئذ إذا اعطاه من الزكاة لم يوفر شيئا من ماله لأن نفقة أخيه في هذا الحال غير واجبة عليه طيب مثال اخر انسان صار على ابنه حادث غير قتل مو القتل تتحمله العاقله لكن صار عليه حادث فسدت سيارة المقابل وقومت بسته الاف ريال فمن المثال فمن انسان له ابن وصار على الابن حادث من الابن على سيارة شخص اخر قومت السيارة بستة ريال. بيان مثال مثالة عن طيب الابن ما عنده شيء ما عنده ولا قرش هل يجوز لابيه ان يسلم صاحب السيارة ستة الاف من الزكاة يجوز انا اخالفكم يجوز يجوز أن يسلم هذا الغرم لصاحب السيارة لأن نسأل الآن هل الابن الآن من الغارمين أو لا مغارب. الابن ما عنده شيء يا جماعة مغارب. والحادث حصل غصب عليه ما ورحه تأمك هل هو من الغارمين أو من غير الغارمين متأكدين ها غارم طيب هل في الآية الكريمة والغارمين إلا الأصول والفروع لا. يعني إلا الأبنى وال والأجداد والأباء ما فيه إذن الغارم ابني غارم وكوني أنا أعطيه من مالي صدق زكاة أحسن من كون غيري يعطيه من الزكاة أنا أبوه والصدق على القريب صدقه إذا ما في مانع طيب مثال آخر ابن فقير وله عائلة فقيرة له عائلة فقيرة وأنا غني وكان يكفيه أن هو وعائلته في السنة عشر تلاف ريال هل يجوز أن نعطيه من زكاة عشر تلاف ريال تدبروا يا اخوانا نقول لا ما يح... فقير ما ياخذ شيء نقول لا يجوز أن تعطيه من زكاتك شيئا لأنك غني وهو فقير وإذا كان الأب غنيا ولبن فقيرا واجب على الأب أن يقوم بكفايته وكفاية عائلته ولو أعطاه من الزكاة لكان يوفر على نفسه وشو وفر نفسه النفقة بدل ما يعطي عشرة آلاف نفقه يقول أبعطيك عشرة آلاف زكاة فنقول لا يمكن هذا؟ لأنك الآن توفر على على نفسك بخلاف الدين لأن الأب لا يلزم لا يزمه أن يقضي دين ابنه والابن لازمه زمه أن يقضي دين أبيه ولهذا يجوز للابن أن يقضي دين أبيه من من زكاته ويجوز للأبي أن يقضي دين ابنه من من زكاته. وذلك لأن كل واحد منهما لا يزمه أن يقضي عن الآخر دينا بخلاف النفقة النفقة لا يجوز أن تعطي شخصا يحتاج إلى النفقة ونفقته عليك لا يجوز أن تعطيه من زكاتك لأنك باعطائه توفر مالك توفر مالك نقول أعطي من ما أنفق عليه من مالك الحر وهذه مسائل ينبغي إنسان يتدبرها فهذا هم ان الزكاه وصرفها في غيرهم ليس جائزا والنظر الساعه الان كم عشان نشوف ما نسحركم كثير لا الساعه 11 ونص وهذا وقت طويل ناجل اسئله يا اخ اسمك يا أخي الى الصباح باساس الفجر لكن اشترط عليكم ان تحضروا وان لا يكون الواحد راسه على صدري من النعاس ان التزمتم بهذا فانا اجي وان كان يحاضر حاضر عندي اناسك الواحد ينعس راسه على صدري فانا ما حاضر مستعدين ان شاء الله ولا, ولا نعاس ولا شيء ان شاء الله تعالى نحن اياك ان شاء الله تعالى الى الصباح والاخ يتكلف يتكلم إن شاء الله. الله بالنسبة للمجنون الشيء. أقول إن شاء الله. أصبي. إن الله ال.